راح مره على القمر على القمر يا فاطمه نضاله من حجر راح القمر على القمر القمر من حجر يجي حزانك يا دال <سؤال> الفساه <سؤال> ليله فرح يحلايلك ونساها غير الباري من ذيل <سؤال> منساه كل ذات تدلع للبش رحل فت قلبي روجه وصوره شياد بنفص الغرام وصوره الليله نزلت عن نبي يا سوره طار يا هالليل انطاه من هو يا الخلق من بيه غيرك يقدوبنا من بيه لقلوبنا بس حب واهو المستقر ما هالتهنيه ودنا نشفكو يمه ودنا صفق دام اهل الفرح ودنا حطره وسرها والفاطمه فرح نشيعي وسرها سر الالهن طوب ما بن سرها السر ما قاسم مخفي فيه طفي <تصفيق> ما حبه وكرمه ابدا لا تصل لنحيه شوفه بشراكين الباطن حيه دنيا مسلومه يا هلها يا حب صاير هذا اللي ديام اله باجر بالحنش هلها صوتي جواب ديام حد حد فاطمه خجل وانكرها ذاب اللي دلت مواسعه تنكرها في هم <تصفيق> <تصفيق> دا ضد هلتي من ترويها ماكو شنو ترويها شي من الماي العذب ترويها يشرب ضاري قلبته بيوم المحشاء